Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik Cüz 6 Bismillahirrahmanirrahim La الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سمعا عميما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفوعا الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرعوا بين الله ورسله فيعودون نؤمن ببعث فيقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وَاعْتَذَلْنَاهُ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ ذَرُوا سُدَهُ وَلَن فَجْقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ فكان الله وثورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر فَقَالَ سَأَلُ مُوسَى أَكْبَرُ مِنْ ذَانِكَ فَقَالَ ارِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثمّ تخذوا العلم بعد ما جاءتهم من بيننا فعفونا عن ذلك، فأتينا موسى سُنطا من بيننا، فرفعنا ق رب مثاله قلنا لهم دخول الباب سجدا وقلنا لهم لا تعذوا في السبت وقلنا لهم لا تعذوا في السبت وأخذنا منهم مثالا وعظا بماَا نَقُهِم م س غهُم فَكُفِهِم بآياتِلهِذَ قَت لِهِب أَم بجاء بويير حَِّم بَلْ طَدْعَ الله عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَنَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا فَقَوْلِهِمْ إِنَّ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 ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يغينا بل رفعه الله إليه فكان الله عزيزا حكيما وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِيُّ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً فَبِظُنْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا عَلَيْهِمْ وَيِبَاتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ فَبِصَتْ إِبْعَانَ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرَةٌ فَأَصْحَزِهِمُ الرِّبَانَ قَدْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَبْلَنَ النَّاسِ بِالْبَاطِنِ فاعتذلنا من الكافرين منهم عذابا أليما، لكن الراسخون في العلم منهم من من من من بما أنزل إليك وما أنزل قَدَلِكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَدَرِكَ وَالْمُقِيمِ النَّصْلَاتَ وَالْمُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُحْمِلُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَعَلَّكَ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 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأُجُوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَصُولِيْمَ بَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَغُورَةَ فَهُوَ سُلَيْمٌ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَوْمًا نُزُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَانَ اللَّهُ مُسْتَكْبِئًا وَسُلَمًا مُبَشِّرِينَ وَنَذِرِينَ لِأَن لَّا يَكُونَ النَّاسُ عَلَى اللَّهِ حُجَّتٌ بَعْدَ الرُّسُلِ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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَصَدْتُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَضَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ قَرِيَقًا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءك من الرسول من فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا الكتاب لا تغدو في دينك بل تغدو عن الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله بكلمته ألقاها إلى مريم بروح فآمروا بالله ضع شله ولا تقولوا ثلاث إن ته خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أي يكون له ولد مَا ما في وَمَا وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون فَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ذَعَ مِنُوا الصَّالِحَاتِ فَيُذَفِّيهِمْ بُجُرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَجَعَلْنَا عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لهم من دُونِ اللَّهِ بليا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا قد جاءكم برها من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصنوا به فسيدخلهم في رحمة إنه بفرد ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله في الكلالة إن امره هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها بلد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إصبة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ أنثيين يبين الله لكم أن تظنوا فالله بكل شيء عميم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُرُودِ يُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرًا حِلِّ الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرٌ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 وللغلاء إذا ولا, ولا آمن من البيت الحرام يبتغون فو لم من ربهم فرضانا وإذا حلنتم فاصطادوا ولا يجرم أنكم شناء قل 129. عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعابنوا على البر باتق ذا ولا تعابنوا على الإثل والعذان باتقوا الله إن الله شديد العقاب حُرِّمَتْ <تصفيق> <تصفيق> عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالثَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْسِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْ خَنِغَتُ بَلْ مَمْغُوثَتُ بَلْ مُتَرَتِّيَتُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكْتُ وما هبح على النصب بأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم مخشا اليوم أكملت لكم ديركم وأتمنت عليكم نعمة ذرعت لكم الإسلام دينا فمن غرق في مخمت الغير تجاني في الاسم فإن الله رسول الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجبارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فَكُنُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذَكِرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ حِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ ذَهَّتْ عَلَى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ طَعَامُكُمْ حِلَّ لهم فالمحصنات من منات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتىتمه ما أجره إذا آتىتمه ما أجره نمحصنين وغير مسافحين ولا متخذين أخداد. فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمده وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا 119. إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسعوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 110. كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضاء على سفر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّنُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَحُوا بِعُدُوهِكُمْ وَأَيْدِكُمْ بِهِ لَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِي طَهِيرًا كُمْ وَلِيُتَبَّنِ إِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا فَتَقَوَّ اللهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بقسط ولا يعرض منكم شناءا بقوم على الا تعدلوا يعدل مهما قرضت فاتقوا ان الله خبير بما تعملون فاعد الله الذين امنوا بعمل الصالحات لهم جنات وفيرت واجر عظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا لا تنكروا نعمه الله عليكم اذ هم ما كن ان يبعثوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم قد الله وعلم الله فليتوكل فَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسْلِي لَأُعَمَّرَنَّكُمْ وَلَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ 119. ورأتم الله قررا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنهات تجري, تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سباء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعنناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عما غلّه ونسوا حظا مما ذكرو به ولا تزامن الطدع على خائنة منهم إلا قليلا مِنْهُمْ فَعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحْسِنُ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوحًا مِّمَّا يَفْتَرُونَ فأورينا بينهم العذابة بل برضاء إلى يوم الغيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قل جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنت تُنْذِرُ فَوْنًا مِنَ الْكِتَابِ بَأَنَّهُ عَفُوٌّ غَفُورٌ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ رَسُولٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّنَا بِأَنْ مِنَ النُّورِ بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن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 قَالَتِ الْيَهُودُ النَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَعِبَادُهُ وَالْفَلَمَا عِنْدُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ يَرْفِعُ لِمَن يَشَاءُ وَيَعْذِرُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيدُ يَا أَحْلَالُ الْكِتَابِ قُدْجَاكُمْ عَنْ سُلْطَانِي بِي لَكُم عَلَى فَتْرَةٍ مِن عُسُلِ أَن تَعُودُ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ ولا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير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 يا قوم بخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وَلَنْ تَرْتَدَّوا عَلَى أَلْبَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُ خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَلْبًا جَبَّارِينَ وَإِنَّنَا نَنْدُخُ لَهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ عُجْلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخْرَفُونَ أَنْ عَنَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا دَخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِن إنكم غالبون بعل الله فتبكروا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أن تذروا فَذَهَبَ أَن تَغْرَبَكَ فَقَاتِلَائِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي فَإِصْلِحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ فَاسِطِينَ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسغين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ غربا قربانا 119. مِنْ من أحدهما ولم يتقبل من الآخر 110. قال لأغتلنك 111. قال إنما يتقبل الله من لأيم بسقت إلي يدك لي تعوتلني ما أنا ببسط يدي إليك لي أعوذ لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تقول بإثمِ وإثمِكَ فتكونا من أصحاب النار وذلك جزاء اللّه من فطلعت له نفسه قت لا أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يريه كيف يباري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأباري سوءة أخي فأصبح من المادمين من أجل ذلك كَتَبَ نَعْنَا بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأن 111. إنما أحيى الناس جميعا 112. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض إنما جزاء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 فَمِنَ ومن الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم 115. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أن إن الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تغتل منهم فلهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم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 فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُنْمِهِ بَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُرْكُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَانُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ 119. للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك 110. يحرفون الكلمة من بعد مباقعه 111. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه 112. لم تؤتوه فمن لِلَّهِ فِتْنَتَهُ فَلَا تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطْهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الْتُّنِيَّةِ خِجْرٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سماعون للكذب أكانون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم 129. إن الله يحب المقسطين 120. وكيف يحكمونك فعندهم التذرات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن 111. وما أنزلنا التمرات فيها هدى ومور 112. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله بل أحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشعوا الناس لخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكموا ما أنزل الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النفس فْس بالعين بِالعَمِ وَالأَن فَبِ أَن فِي وَْعُذُونَ بِالعُذُونِ وَسَِّ بِالسِل وَالسَِّ بِالسِّ وَالجر حَ بِصَاص فمَن تصدق به فهو كفارة له وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صِدِّقَ الْعَنِيَّ يَدْعُو مِلَّةَ اللَّهِ حَقًّا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 أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم بأنزلنا إليك الكتاب من حق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أتبع أهباءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم كون واحدة ولكن ليبدوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فلا تتبع أهواهم لاحذرهم أن يفتلوك لاحذرهم أن يفتلوك عن بعض ما أنزل الله إليك فَإِنْ تَبَغَ لَمْ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِعَذَابِ هُدُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْعُونَ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 وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُونَ سَارِعُونَ فِيهِمْ يَعُونُنَّ أَخْشَاءً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 ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أعسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين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 يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فول الله يؤتيه من يشاء والله باسع عليم إنما بليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فهم راكعون ومن يتمل الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُفًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ بَلْ كُفَّارَ أَوْلِيَاءٌ بَاتَّغُوا اللَّهَ إِنْ 117. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزبا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 118. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من 119. وذلك مثوبة عند الله من الله فرضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير عبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سباء السبيل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَادُوا آمَنَّا وَقَدْ تَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ بَالْعُدْبَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْدِ لبيس ما كانوا يعملون لولا ينهض الرتنيون والأحباء عن قلهم إثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون فقالت اليهود يد الله ما ولت أيديهم بل علوه بما قالوا بل يداه مبسوطان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن مكثعا منه ما أنزل إليك من ربك قيما بَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ فَبَدَّرُوا ضَؤَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَلْقَوْا نَارًا لِلْحَرْبِ أطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكثرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقالوا التوراة بل إنجيل وما أنزل إليهم من من 119. من فوقهم ومن تحت أرجلهم 110. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون 111. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك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 أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك قويا وكفرا فلا تأبس على الغم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون ن صارا من آمن بالله واليوم الآخر بعمل صالح بعمل صالحا فنا خلف عليهم فلا هم يحزنون لقد أخذنا مثال قدم إسرائيل فأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا مصنثا 111. وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَنُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 112. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ 119. فقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأباه النار وما للظالمين من أنصار لا قال كفر الذي قال ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ فَظَنَّ اللَّهُ وَهُوَ الرَّحِيمُ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 قُلْ إِنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا فَدَعُوا هَؤُلَاءِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا بِاللَّهِ شَيْئًا قَلِيلًا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غير الحق وَلَا تَقُولُوا وَلَا اهوا قل من قد ظن من قد ظن ذا ظن كثيرا قد من قد ذا عن ساء السبيل لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى نِسَانِ ذَابُودَ بَعِيسَ بَنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَلْذَ كَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَدُوهُ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 129. ويؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مبتدأ للذين آمنوا الذين قعن إن نصارى ذلك بان منهم قسيس ينبغى بمن وانهم لا يستكبرون Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çevik